سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين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 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمرت بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال وإنك اليوم لدينا مكين نميم قال اجعل على خزائر الأرض إني حفيظ أليم وكذلك مكنا اليوسف في الأرض يتبوأ منها, يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمةنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مكرون ولم جهزمو بجهزين قالتوني قالتوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون أنني أوف في الكيل وأنا خير الموذنين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم حندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن فَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ اجْعَلُوا بِطَاعَتِهِمْ فِي رَهَائِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُعِفُّونَ وَلَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا طَلَبُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أبرتكم على أخيه من قبل والله خير حفظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاهم وجدوا بضاعتهم ردت ليهم قالوا يا أبانا ما نذقي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا, اهلنا ونحفظ اقا كيل ذلك كيلوين، ذلك قال لنرسله ماكم حتى توتني موزة من الله لتاتنني به إلا, إلا أن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 ولما دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي مَا كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا, إلا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه اخا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم الثنم والذن نيتها الحير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأن به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء استخرجها من وعاء أخيه كذلك إذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علي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 فخذ احدنا مكانه انا لناك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عياده انا, إنا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا أبيرومو ألم تحلم أن أباكم أن أباكم أدخل عليكم موسيقى من الله وبيان قبل ما فرتم في يوسف فلن أرحل رض حتى يدن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.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 وَاسْأَلِ القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم يعني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبينت عينا من الحزن اذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي أشكو بثي وحزني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إِنَّهُ لا ييأس من روح الله إلا, إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا سنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل ألمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قال انا يوسف وهذا أخي من الله قد الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يطيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثروا وإن كنا لخاطئين قال لا تثنيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أَجْمَعِينَ ولما فصلت العير قال أبوهم, قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي طلالك القديم فلما أن جاء البشير القديم ألقاه على وجهه فارتد بصيرة قال ألم قل لكم إني أعلم من الله فلا تعلمون أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه وقال دخلوا مصر إن شاءوا جدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا من قد قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وقد احسن بي إذا من وجاء بكم من البدو من أن نزم الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله